بسم الله الرحمن الرحيم السمع إلا ما في السماوات وعلا في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذي كبره من أهل القتام جال من أول حشق حشق ما يأزرن ومن يخرج وظنه أنه ماليد الحصول فأمن الله فآتاهم الله من الحصول ويحتسبوه وقاذف في قلوبهم الرواب يخربون بيتهم بيتهم بيت المؤمنين فعاتبهم يا أولي الأبس وراء أكتب الله لهم جلاله عزبهم في الدنيا وراء أكتب عزاب النار ونزار وراء أكتب أن وينو شاق الله بن الله شنو ما طاجم درت درت مو او مزا بوسو بسم الله على اصولها باذن الله, الله وليخزى فاسدين وما فا الله رسول يومه فما وجت عليه من خير الله من نارك بارك الله شاع والله شيء غدير. ما الله رَسُولٌ رسوله من آل القرى فإننا ويرسوله إلى القرى وليتاهم وساكنهم نسا منك أكود ولتمن أغنيها منكم وما آتاكم ورسوله وما آتاكم ورسوله من آل القرى فإنته وتقل الله إن الله سيدي العقاب للفقراء من ديارهم ومعجرين توافضهم الله من ولا في صور محتاجة من أنفسهم ولكن في المخصاصة وينيقشون أنفسهم ولكنهم في عون الله الذين من بعد يقولون ربنا ونوري إخواننا الصابرون من النار ولا تجعل في قلوبنا غل الذين يقولون الذين كفروا وفيكم أحد أبدا وإن قتلتم لا ينصرنكم الله ويشد كاذبون إن أخرجوا لا يخرجون ما لإن قتلوا لا ينصرونه ولإن نصرهم ليولون الأدبار سلم لا ينصرون لا لأنتم أشدوا رهبة ويصدروا إلي الله وإنهم قوموا لا يقرون لا يقادرونكم جميعين لذي قرى محصنةهم وراء جذر ما سمعه شديد تحصن الجميع وقرون شتناك وإنهم قوموا لا يعقرون كما سألشل الذين من قبل قريبا ذاقوا على أبنهم ونواع ذاقوا على أبنهم ونواع ذاقوا على الشيطان القواه للنسان الكفر فلم أكفر قواه إني بريء منك إني الله رب العالمين فكان عاقبتهما وأنهما في النار خواهدين فينا في النار يا الذين أعلم تقوا الله وارتدوا نفسهما قد من غضوة الله إن الله خبير مما تعالى ولا تقوموا كالذين صلى الله وأنساهم ومن فرصهم النار, وصحاب النار, وصحاب النار, وصحاب النار, وصحاب النار دعوة إنه القرآن على جميلة وعلى ذلك وخواهش ومتصدق من لا إله إلاه وعلى الشهادئ الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله هو الملك القدوس والسلام والمهن والمهن والجبال من الله عم أشرقون والله الله الخالق البالي حسنا والأسوال الحسنى ويسبح ليهما الحكيم